مع ما يوضحها من الآيات في النحل في الكلام على قوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي الآية واعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجم ولو من غير عاقل ومنه قول حميد بن ثور يذكر صوت حمامه فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربيا شاقه صوت أعجما قوله تعالى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم قوله سلكناه أي أدخلناه كما قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية والشواهد العربية في سورة هود في الكلام على قوله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين الآية والضمير في سلكناه قيل للقرآن وهو الأظهر وقيل للتكذيب والكفر المذكور في قوله ما كانوا به مؤمنين وهؤلاء الكفار الذين ذكر الله جل وعلا